Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif lam ra Kitabul uhkimat ayatuhu Thumma fussilat min ladun hakeemin khabir Alla ta'budu illa Allah Innani lakum minhu nadirun wabashir وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْهِ يَمْتَعْكُمْ يَمْتَعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل مِن فَضْلِهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ حَمِيدٌ عَلِيمٌ اخاف عليكم فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير الا صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَاحِين يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله 126 إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 127 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه, وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَذْعُونٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ إِلَى الا يقولن ما يحبس الا يوم ياتيهن ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها ثم نزعنا ولئن اذقناه نعما بعد ضراء امست بعد مر امسته ليقولن ان ذهبت السيئات ليقولن ان ذهبت السيئات عني انه لفرح فخو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك اولئك لهم مغفرة لهم bobo ان يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فعلم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 لِرِيهِ كِتَابٌ سَاءَ إِلَامًا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ سَاءَ إِلَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَنُوذُهْ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٌ مِنْ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 الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويدعون ضاع وجا وهم بالاخرهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء 129. ويضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 120. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه الرب واتاني رحمه واتاني رحمه من عيده فعنيه عليكم فعنيه عليكم ان انزمكمها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما ان اجري الا على الله وما انا بضار ذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم ولكني اراكم طوما تجهلون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 121. فازدني أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 122. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين 123. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا 118. وينصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 119. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بنيء 119. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 110. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 111. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه أَلَا إِنَّ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ احمي فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك الا من سبق عليه القول الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ, ونادى نوح ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَم معنا, مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ 119. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 110. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 111. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 112. وقيل يا أرض بدعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء قضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدي القوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي انني من اهلي وان وعدك الحق وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح ان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 نالخاسرين <تس> طيل يا نوح ابط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وامم اصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد الاخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مسترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا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 119. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 110. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أن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 129. وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 120. ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا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 124. وإلى ثمود أخاهم صالحا 125. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 126. هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها 127. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب صَالِحٌ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا وَالْقَبِلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا مِنَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن على بينه من ربي واتاني واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تخسين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 فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَمَتَّعُوا فِي ذَلِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنَانَ جِئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِن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 129. قد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما نبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا سِنَاءَ إِلَى قَوْمِنُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَبَشَّرْنَا هَذِهِ إِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّهَا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت ان اشْرَا يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَمْ وَاهِمٌ مَنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ لَمَّا جَاءَتْ سُلُسُلُنَا لُطْسِيَ بِهِمْ سِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيبِي وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ها اولئك بناتهم اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان 121-قوة أو آوي إلى ركن شديد 122-قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطعنا اللَّيلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُمْ يُصِيفُونَ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَارِيَةً هَافِلَةً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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني ارىكم بخير واني اخاف عليكم واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم انصبوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء 119. ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 111. وما أنا عليكم بحفيظ 112. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يجب اموالنا ما نشاء انك لا انت الحليم الرشيد قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الا ما انذاكم عن ان اريد ان سلاحه ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب ويا قوم لا يجرم منكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوما نوح قوما نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط WASTAGFIRU RABBAKUM THUMMA TAWBU ILEH INNA RABBI RAHIMUN WADUD QALU YA SHU'AYBU MA NAFAHU KATHIRAN MIMMA TAQUL WA INNANA NARAK FINA DHA'EEFAN WA LAULA RAHTUK LARJAMNAK WA قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأْضِى أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ أَنْ تَكُنْ ظَهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ال يظلم الصيحه فاصبحوا في ديارهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا عبدا لمدين كما بعث الثمود ولقد ارسلنا مسا بئا 124. وما أمر فرعون برشيد 125. يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار 126. وبئس الورد المهود 127. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد رُشُودِ ذَلِكَ مِنْ آيِ الْقُرْآنِ خُصَّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا لَنْ يُجِيبَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَمَا يُجِيبُكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ قَادِرٌ عَزِيزٌ 122. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 123. وما نؤخره إلا لأجل معدود 124. يوم يأتي لا تكلم نفس إليه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 فسفي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا الا ما شاء ربك عطاءا غير مجذ فلاتكفي مريه نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منهم ريب وان كل لن لا يوفيا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 الصلاة طرفين نهار وسلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين وَدَيَّ لَا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أُنجينا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنذِرُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ يُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجنه والناس يجمعين وكلما نقص عليك من انذار يُنْسِل سُلَيْمَانُ ثَبَتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرْ وَهُوَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَى أَمْرُ كُلِّهِ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ